وإن قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم روداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ دُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا اذَا عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِنَ الْعِزِّ إِذْ يُلَاقِي اللَّهَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ بَكَانَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُبِتُّ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمس كَانَتْ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ